ولما رجع موسى إلى قومه غضان أسفا قال بالسماء خلفتموني من بعد فعجلتم أمر ربكم وللقى الألواح وأخذ برأس أسين يجره إليه قال ابن أم إن القوم استطعفوني وتادوا يقتلونني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 فَإِنَّكَ تُظْهِرُ فِيهَا مَا تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَنْصِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَاصِرِينَ